أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جنج من السماء إذا هم يا عشرة على ايت لغه مور اولمايت تو احيانا واخرجنا أحييناها uh -huh. that I have. و well, مَا <تصفيق> يَرْبِ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء Amen. Ah! all firm as <laughs> I Thank you. a